تُلْقَى الْأَرْضُ مِنْ بُقُلِهَا مِنْ بُقُلِهَا وَقِفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 فَهَلْ لَكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, وما خلفها وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 بقرة لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا وإن إن عشاء